إذ تصيدون ولا تلون على أَحَدٍ والرسول يدعوكم في أخراكم فأثابكم غما بظم إذ فَآسَابَكُم ضَرَّاً بِضَرٍّ لِكَي لا تَحْزَنُوا عَلَى مَا فَاتَكُمْ وَلا مَا أَصَابَكُمْ والله خبير بما تعملون والله خبير بما تعملون